وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَطِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع فَإِن খুলি সই নারী ওই তুম স ইন্দ لَا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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم